10- استمع إلى الآية الكريمة وأعدها ثم تأمل معناها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم İnna Allah aleyhim khabir. Ceddak